<تصفيق> الحمد لله تعالى رب العالمين، وخلق الحياة فيها كوالد. فَإِنَّهُ يَرْجُو أَنْ يَنَالَ شَيْئًا عَدْلًا أَوْ أَمْرًا مُحَدَّدًا عطايا سبحانه عن ربك. لقد رأيت قلبي قبل انا يا رب ربك. يقول رأيت ربك فقلت لا شأش انت أنا. انت الذي دونين يا روحه وينك بكل شيء يعيش عالي ففي كل شيء خار هو اول اول اول وفي شاهدات لا اله الا الله اصلي على افضل ما علمه ربي حتى توافق حضرت النبيل صلى الله عليه وسلم الذي كان حريفا تائما على هذه العشر الذي استفدت فقائنا وعهدت فقصرت وقاصرت ففجر جابا جابا جابا جابا جابا فقدوم ونظر جابا في فما انت في امرك فلك له منهم فمن رسول الله فظل يدخل الى ال اوحى الله اليه قائلا لمن لم تكن يا محمد وعزتك يا ويا سلام عليك وراح احكي احلى وركاتي هذه هذه وتصلوا عطاء شرب ماكهبون او في هذه التي ذكرها استدني ان اصارع الحرارات في عاتي الزواد ابو عرض اربع في هذه الليله التي تقوى تقريها في الرقمه فقد رحل في شهر القرآن الكريم وهو نحن حدافنا يهدين في الآلاء لفضل وحينما في رفضه بعد هذه الأحراف القليلة رعد القرآن إلى عدد عزنا على وقال يا رجل شباني فيه فقال الله رجل ودفق في عدد. ثم علم القرآن بين الجزء وبين الجزء. فكذا انا جاء الانت نسأله. يا رب عليها القائلة يا نظر. فوقض من ربط الشفاء تسطع عليه. واذا لا تحالي فقد رحل على مولانا خبيل الرجال وهو يحقي كتاب تافي عن سواجه وزيادة فالقران الأمام الشهر العدد وصيافها الشهر له ربه امر ورسبي فإن منزل فاع الناس أما الآلة الثانية والرحلة الشهرية فهي الحل الذي رحلت عن طبي الله محبس الأيام يضيح عن صلى أم بالزي الله عليه الليل والراغمها أن يؤذر الله إليه بسر في بيدة من الميال الليل يا أهل الكريب السرعين لك كوني انت الله قدرنا إليه بسر إخوة المنزل والسلام واشعرنا أن يكون معنا <نزش> في هذه الليل علمنا في الأعلام السياوة في هو الطالب من بلطيا الى تكستان الى العراق ويعمل كثيرا لقضاء وقته في البحث عن اجراء وقار الساعه في مدينه عريقه والذي اسعى فيه الى ايمايمه عندي ثمن القنوات والمصادر والوقيل والقائم صديق المقاد الشيخ صالح رحمه الله اخوتي الطلاب والاساتذه الذين يحبها يكون في بذكر مع بسطول الأولى الجزامية المسلمة. حيث انني ارى من خلبي والصعب ونص التبكيرات على من اعلى بالقلاوة في الخريط العربية والعامة الأستاذي وقال لدعوة الانفجيون العرسي والمقيم الغاهرة فضيلة القارب كما قد عبد الحضرات ان يكون معنا من الارجة الاستاذ محمد عاجل المسؤول الاول على الموقع الثاني على حركة الاستفتاء العالمي الإسلامي، ونزيح في تفريغ هذا الحسم معنا في هذه الليلة، فيمكن بعد ذلك الى عدة مواضع وإلى عدة مواقع على الموقع الثاني. إيش وقت؟ حيا بينا بينا كما سمعت في الليلة كيف كان حال حلاط رضي الله عنه في القرآن؟ سمع عيونهم وتمشع أفلالهم. فهي بنا حتى تذبع العيون وتمشع الأفلال مع خلوة فلق مع تلاوة القرآبية مباركة يسلوها على مستمع على راشقه عدم العباد من الزاعة والمجد العربي والطالب وليه القرآبية والعالم الإسلامي وطالب من الزاعة والمجد العربي قبيلة الطالب قال الشيك فارها الله سبارك توقيف وليه والحضرات المحترمه في الاجتماع على وبطله حضراتكم عبر اخويا مشروع الكهربيه او بناء الكهربيه المحدد من السيد كريرش في قسم قسم brin mm -hmm. لَقَدْ تَجَاءُ رُضُمُ لُو pick it up که باری که محریم اخوة البيان والاسباب عشنا في حبي هذه التناوة القرآنية العطرة المباركة التي تليس على أسمع حراراتهم من ذلك مجعلق القرآني والعرض الإذاعي وهي قائد زعر العربي وستير القرآن نصف في أحاء في بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ صاحا النعيم فتقدم العائلتين الكريمتين في خارج الشكل والتقهير إلى كل من واساهم في هذا العذاب وأشكر بسركم ذات الطفية ونرى حكي لا نريش سيء لا نريش في تحرصها فمن ثلاثة والسلام وبنسورة الأعراض كان ورسولة العراف فيها عدة القسام هل تذكر في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين حينما دخل أحد القصادة على الحسن بن وقال له لما هذا الجزء وعند أبابك نسبك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة ربك عز وجل وشكاعة جمجة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيرد عليه قاعدة أما بالجهة الرضعة فهي قريبة من المؤمنين ولا أدري أبو سر أنا أم موسى وأما بالجهة التسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ربي يقول فإذا نفى رسول فلا سبب إلا ربي يومئذ هو الذي قتل وقتل ولد وأما بالجهة الشفاعة فيقول ربي تبارك وتعالى هذا النبي شاء الله إلّا بي لقد تجمعنا المسلمون نحن في هذه الأيام الفارية المباركة والذي نودع فيها علاً من أعلام الذي رب طوال حياته هو لسانه رب الملك لا وكما به في مثل هذه الحفلات ليكون القدوة مصدر أباءنا هو رفع القرآن الكريم وعطنتك شفاه مرزاني بالترى المجاورة وكأن الرجل يقرأ وهو سير الشباب صوت مديد له الرواب وصوت يخرج من أنت لن اتنع سبك لسان في حرفه أو يقع منه مخرج من مخارج الحروب وعنما كان يقرأ القرآن وكأنه يطلقا من ثب جبريل عليه السلام كانت دقة في الاعداء وروعة في جمال الصوت وعزوذة في الأباء وكانت هذه اتلاوه ربما تتشن في المدن عند الاستماع إليها فما وجدنا خارئا في هذا السن هو يقرأ القرآن في الدلقة والأحكاة أعود إلى الوراغ لأن أكثر إمام الشافعي حينما جاء إليه رجل كيرا عادا الشباب، وقال له يا إيمان أنا لم أبلغ من ثلاثين من عمري والأطفاءة الأسناني وأنت قد بلغت من الكبر عدية ولم يصفقت لك سنة واحدة فرد عليه خليله حفظناها في السمر فحفظها الله لنا في الكتاب فحفظ القرآن في سمر وحفظه الله تبارك وتعالى في كتابه كتبه كتبه أما الواحد السري وهي الام هي النصباء في دفء البيت الذي أيضا رضعت الدنيا في أيام المطر و أيام عدن النار فأصل الله تبارك وتعالى يعطف حسابها من النار امامنا ومستاذنا قدير بشير حسيني الذي يجد امامها القرآن ويجد امامه الصيام والراحلة تجد امامها العلق بالاميران فأسأل الله تعالى ان يعطيك قاهنا جميعا منها اخوة المام والاسلام دائما ما احرجنا الى فرصة الاسلام الصحيح ونحن في زمن منها مجيئة التعرض التي اصبحت لكل من هدى ولكن الدعوة لها قوائل ولا غاملان ولها قيم ولا قنات ولها, ولها سلوكيات فمنحوشنا الى فحر اسلام الصحيح اذا كان من نتاعه وعن اصده فهي فينا نعيش مع هذه السلمة الجامعة الذي نسمعها ونستمع عليها من عالم الاجبين في زمن تسره فيه الغرور وفي زمن رضع فيه الدنيا سهلاها ولذلك أعتب على هذه الدنيا فأقول أعتبت على الدنيا لنفها جاهل الذي اليديعين فقالت في العزم بل الجهل هم أبناء أممتي وأهل العلم هم أبناء ذرة أخرى فأطلب أولئي يا بوسون قيعة وأرضع بنات ذرة أخرى نعيش مع هذه الكلمة مع الداعي المسلم المعروف والمفتش في اوقات الشرقية طبيعا الشيخ مصدور النبلي وإن الله تباك وتعالى نباك وفير ولي ونحضراتكم في